ويكلم الناس في المهج وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يطوم لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون